يا اللي على درب المفارق توالا بنت على درب المفارق ملاما من يوم قمت تمرني ما تسلم ما عاد هم مخسرك أو إني أرضى يا اللي على درب ik wallam banat ala darb al mafaraq malam saati.dotcom min yawm qamt tmarani ماني ظالمك لا تظلم ولا بظهري ونبظار كم دحك عرفت بانك انت فيك تحلم وعرفت ذنبي ذنبي إني أصالح <zatter> mijn mijn die mijn <zatter> perquè, ik heb je op de grond gelegd, maar je bent nog steeds aan de grond gelegd, maar je bent de maar de اللي بقلبك طلعه لا تألم اذبحك لا منحافظه قبل يذبح عجزت فيك اعلمك ما تعلم منصحك واعلمك ما كني انصح منصحك واعلمك ما كني انصح يا أخي لي يا مني جراحتك تكلم لأشي لها بقلبك وأنا مقصد أجراحك يا أخي لي يا مني جراحتك تكلم لأشي لها بقلبك وأنا مقصد أجراحك لتشينها بقلبك وانا مقصد جراح يلي على درب المفارق تولم بانت على درب المفارق ملاما من يوم قمت تمرني ما تسلم مع